يا ضرا ابكي دمو الدمو يا عذراء يا مريم يا مريمي وياي اعتي عيني نتوجهي لطف كربالة ونشوف يا هكتر من الزمن نتحميله راس ابني راسي الرموح يا راسي الي حسيني احتيلة يوم صلب ابني جفيلة من بعد سلبة وعائلة تمعي جراها لي خامس الأسماء كيف أراها تبدي على الرمضى دمعي جراها بخامس الأسماء كيف أراها تبدي على الرمضى يا مريم يا مريم إني أنا الزهراء أكيد كنت ساينا يا بري هوه يا مريم, <تصفيق> مريم ابنك ما فوق اخوان فقد اموساهر ولا علاج فوق فايره هلا يا من ينطفي عيسى ايشبه بالصان مو ميت ولي لا راحوا خوانا ذابح لا خنص اصحابكاتي من دمعتي سترتوي الاشلاء من حسرتي ستحرق الاحشاء من دمعتي سترتوي الاشلاء من حسرتي ستحرق الاحشاء يا Ya Maryamu Addamu ya Azra Ya Maryamu Inni anna Zahra Abdi damu Addamu ya Azra Al inna Isha Nifda Husayna Atdiya مريم ابني تعال اخو لا وين لا ظهرك يساء ولا بيجي تطعم انحاره يم المسيحني يضاها ولا شاف شيء خضر لا شاف في غيوم الديمه غايب على لبضعة الحورة يا قائلة لا أرتوي بالماء يا كافلة لبضعة الحورة يا قائلة لا أرتوي بالماء يا مريم Let's سعرت بالمخيمة والبعري صعير لتشيفة ونغسى لفع ضد دماء شام طفلة ضلت شام من عقبابها مياد عالم صعب وبيتك دم دم عاني السماء وحرتون لا أهل لا ابناء قد هاموا في البيتاء وحرتون لا أهل لا وصبيته قد هاموا في البيضاء يا مريم يا مريم إني أنا الزهراء أبكي دمه أدمه يا عذراء يا مريم إني أنا الزهراء الدمو الرادود الحسيني احمد الحضراوي الكلمات للشعر الحسيني أبو علي الناصر الهندسة الصوتية والتوزيئ علي المجد يا